ويفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن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 ما عملت من سوء ان تولوا لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباده قل إن يحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أعطيع الله والرسول فإن وَلَوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ الله